ومواقف انسانيه نرويها في حكايات حكايات رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمه والائك الجسيمه ونسالك اللهم ان ترزقنا شكرها و ص ل ل ه م وسلم على خير خلقك وخاتم انبيائك ورسلك سيدنا محمد ا ل ر ح م ة المهداه و ا ل ن ع م ة المزجاه والسراج المنير و أ س أ ل الله العظيم رب العرش العظيم أ ن يكتب لنا في هذا الشهر الكريم رحمته ورضوانه و أ ن يجعلنا من أ ه ل طاعته وبعد أيها الأحبة الكرام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وآلنا إلى وحكاية اليوم الأحبة مرحبا بحضراتكم عليكم جديدة أيها حكاية حكايات رمضانية الله الكرام فسلام إلى من ح ك ا ي ة تتكرر على مدار التاريخ الانساني يفهمها من يفهمها ويجهلها من يجهلها وقد صاغها امير الشعراء احمد شوقي في قصيده ل ط ي ف ة بعنوان من حفظ الاعداء يوما ضاعا يقول احمد شوقي ف أ ر راى القط ة على الجدار معذبا في اضيق الحصار والكلب في حالته ا ل م ع ه و د ة مستجمعا ل ل و ث ب ة ا ل م و ع و د ة فحاول ا ل ف أ ر اغتنام ا ل ف ر ص ة وقال اكفي القطه ه ذ ه ا ل غ ص ة لعله يكتب بالامان لي ولاخواني من, الجرذان يعني من الفئران فسار للكلب على يديه ومكن التراب من عينيه فانشغل الراعي عن الجدار ونزل القط على بدار ب س ر ع ة مبتهجا يفكر في و ل ي م ة وفي ف ر ي س ة لها ك ر ي م ة يجعلها لخطبه ع ل ا م ة ويذكرها فيذكر ا ل س ل ا م ة فجاء ذاك ا ل ف أ ر في الاثناء وقال عاش القط فيها ناء رأيت في هناء ر أ ي ت في ا ل ش د ة من ا خ ل ا ص ما كان منه سبب الخلاص وقد اتيت اطلب ا ل ا م ا ن ة ث م ن به ل م ع ش ر إ ح س ا ن ا قال حقا هذه ك ر ا م ة غ ن ي م ة وقبلها س ل ا م ة يكفيك فقرا يا كريم ا ل ش ي م ة أ ن ك ف أ ر الخطب و ا ل و ل ي م ة وانقض في الحال على الضعيف ي أ ك ل ه بالملح والرغيف فقلت في المقام قولا شاعا من حفظ ا ل أ ع د ا ء يوما ضاعا من حفظ الاعداء يوما ضاع هذه ح ك م ة وهذه ح ق ي ق ة يصدقها التاريخ والواقع تتكرر مع كل من خان اهله ووطنه وباع دينه لعدوه تتكرر مع كل من يسعى في ارضاء الاعداء على امل ان يستل عداوتهم او ان يكون له عندهم يد ثم لا ي ل ب س أ ن يجد نفسه هدفا لسهامهم ولا ي ل ب س أ ن يبيعه من باع ل أ ج ل ه م دينه ومن باع ل أ ج ل ه م أ م ت ه ومن باع ل أ ج ل ه م عشيرته فيخسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة وذلك هو الخسران المبين ولهذا نهى الله المؤمنين عن أ ن يتخذوا اعداءهم من الكافرين أ و ل ي ا ء وقال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 ايبتغون عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا وقال جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم منكم ف إ ن ه منهم إ ن الله لا يهد القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون يعني بيروحه يسارعون مش كده يقولون نخشى ان تصيبنا دائره ة خي ل يحصل حاجة خلينا حاجة فعسى ي الاقوياء حما هؤلاء ل ز ا ان تصيبنا ء يقولون نخشى دائرة ف ع الله ان ي أ ت ي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء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 علاقات و ط ي د ة و م ح ب ة و ص د ا ق ة فقد ضل سواء السبيل ثم يقول الحق تبارك وتعالى منبها الغافلين والساذجين م ن ب ه ا ان ل ذ ي يتصورون الاعداء سيحفظونهم يقول ان يثقفوكم يكون لكم, لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون الى هذا الحد وهي ايات وغيرها كثير في ا ل ق ر آ ن يحذر المؤمن تحذيرا واضحا من تصور انه يمكن ان يقدم شيئا لعدوه فيكافئه العدو بان ينزع العداوه من قلبه او يحبه او يطبع معه الى اخر ما هنالك هذا امر يجب على الامه ان تفهمه تماما ويجب على كل مسلم أ ن يعي ان أ ع د ا ء ه لا يمكن أ ن يسلموا له بالمرصاد ل أ ن ه م إ ذ ا كانوا عدوه ل أ ج ل دينه فلن يريحهم إ ل ا أ ن يخرج المسلم من دينه المنافق هو الذي يسارع فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم اما هم فحتى هذا المنافق هم لن يحفظوا نفاقه ولن يحفظوا عهده و إ ذ ل م ا إ ذ ا تمكنوا أ د ا د و ا الجميع ولا يحفظون شيئا والله تعالى يقول و ل م ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ر أ ي ن ا سيدنا حافظ بن أ ب ي بلتعه وهو رجل من كبار ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ف ا ض ل رضي الله عنهم ن ظن أهل بدر ت ص ومن ر أنه ي ك أن يفعل ي ش ئ اهل لقريش ي ك و بدر فلما علم أن النبي في طريقه الى م ك ة وجهز جيشه لفتح م ك ة ولم يكن احد يعلم بشيء من هذا ارسل ر س ا ل ة الى اهل م ك ة ي ع ل م ه م هو في يقينه ان الله سينصر نبيه وانه مجرد ر س ا ل ة لا تقدم ولا تؤخر لكن هو في الاصل لم يكن اصيلا في قريش يعني ليس من اصل قريش انما كان ملصقا بهم فاراد ان يكون له يد بحيث تحمي قريش اهله وامواله التي في م ك ة وقال يعني هذا لعله يجعلهم يحفظون هذه اليد وهنا اعلم الله نبيه وارسل عليا والزبير الى ا ل م ر أ ة التي حملت ا ل ر س ا ل ة وجاءوا ب ا ل ر س ا ل ة وجاء بحاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله فوالله ما بدلت الاسلام بالكفر يعني انا لم استبدل الكفر بالاسلام ولكني كنت ا م ر أ ة ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات ب م ك ة يحمون بها اهليهم واموالهم فاحببت ادفاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي الى اخر الحديث وهنا نزلت الايات نزلت الكريمة يا أ ي ه ا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون إ ل ي ه م بالموده و ن ذ ل ت الاله يفقفوكم يكون لكم أ ع د ا ء إ ن اصطناع المعروف إ ل ى العدو لا يزيل عداوته بل يزيده طمعا ورجاء في ا ل أ م ة ويرحم الله ا ل إ م ا م الجليل سفيان الثوري يقول وجدنا أ ص ل كل ع د ا و ة اصطناع المعروف إ ل ى اللئام ومن ا ل أ م من أ ع د ا ئ ن ا الذين لا يكفون عن إ ي ذ ا ئ ن ا بالليل والنهار ب وعن قتل إ خ و ا ن ن ا هنا وهناك ه ؤ ل ارتدت ء إذا اصطلعنا إليهم اصطلعنا يدا هذه اليد علينا بالخسران وقد كانت العرب تضرب المثل لمن يسدى اليه الجميل فينكره بمجير أ م عامر وهي ضبع أم ع ام م تسمي ر العرب هذه الضبعة أ عامر بضع هربت من صائديها ولادت برجل ف ح م ه ا منهم وسقاها ورواها واطعمها فكان عاقبته انها قتلت واكلت احشاءه ولا ينبغي ان ينتظر خائن لامته و ص ن ي ع ة لعدوه لا يقول ن ان ينتظر غير هذه النهاية ب غ غير ي ي هذه الاصمعي دخلت ا ل ب ا د ي ة فاذا انا بعجوز بين يديها ش ا ة م ق ت و ل ة وجرو ذئب مقعن ذئب صغير قائم على رجليه فنظرت اليها فقالت اويعجبك هذا قلت بلى وما قصتك قالت اعلم ان هذا جرو ذئب قد اخذناه فادخلناه بيتنا فلما ك ب ر قتل شاتنا ط ب ع ه هو عدو لها فقلت اوقلت في ذلك شعرا قالت نعم ثم انشات تقول بقرت شويهتي وفجعت قوما وانت لشاتنا ابن ربيب غذيت بدرها يعني ب غذيت بلبنها وربيت فينا فمن انباك ان اباك ذيب اذا كان الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا حليب هكذا الطبع غلاب واعداؤنا الذين عادونا لديننا و أ ر ا د ا ن ت ز ا ع أ ر ض ن ا ووطننا و أ م ت ن ا وديننا من أ ن ف س ن ا لا يمكن أ ن ي ر ض و عنا مهما فعلنا لهم فهل نعي ذلك ولا نسارع في موده ة أعداء ا ل ل أسأل اعداء ل ل ل ه ا ظ ي يبصرنا يفقعنا ي م أن وأن وأن ر ش ن وأن وإلى يعلمنا كان الخير حيث ل ا ق آخر الله دينكم محمد نبينا وأمانتكم وخواتم أعمالكم وخواتم وسلم وصلى وعلى وصحبه الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. م و ع ظ ة إ ي م ا ن ي ومواقف إ ن س ا ن ي